الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدم لكم روائع منتدى فرسان هذه المادة إن عدة الشباب them يظل به الذين كفروا والله لا يذل القوم الكافرين يا la fi fi mi lait la kod sum kian Lord, <laughs> we on سكينته عليه وأيته بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الله. وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إِنَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرْ وَاجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَاءِ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْأُولِيَاءِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَجِيمٌ إلا تصرُفَنَّ قَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ تَقَدَّنَا صَرَغُ اللَّهُ إِذَا صَرَجُ الَّذِينَ كَفَوُتَ las the um. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا الله رزقا حسنا. وَإِنَّ اللَّهَ wa lang waqa ru di si la ru si الله العليم الحليم والذين هاجعوا في سبيل الله ثم مَقْطُوعِ لُؤَاعٌ وَمَاتٌ لَا يُرْزَقًا نَغْمُونَ مَا يُرْزَقُ <تصفيق> مِنْ الله له وخير الواجسين لا يدخل أنه مدخل أن يرضونه وإن الله وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ذلك بأن الله يُلِدُ اللَّيْلَ I'm on my أَتَرَى <متأت أَنَّ اللَّهَ ضَعْفَ قَرَارَكُمْ مَا فِي والبلغ تجري في البحر بأمرك now جلاله دن مستقیم و ای جبری که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 980 87 20. وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلقاكم في إستار قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته